واللوكُُم في بُوتِكُمْ لَ بََزَ الذيذينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُقَتْنُوا إلَى مَا بَاجِغهِم وَلَبتَلَ اللهَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَْيومَحصَ مَا في قُلوبِكُمْ واللَّهُ عَليم بذاتِ الصّدور